في كل شيء عظيم في ذاته عظيم في أسمائه وصفاته عظيم في أفعاله عظيم في حكمته عظيم في حكمته فهو جل وعلا حكيم في شرعه حكيم في شرعه وحكيم في قدره الشرع حكمة أقول الشرع حكمة الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ حفظ المال، وحفظ المال، فعظيم جل وعلا في حكمته، وعظيم في حكمه تبارك وتعالى في حكمه جل وعلا يقول الله تبارك وتعالى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 ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر؟ فالحكم له، هو الخالق، وهو الأمر الحاكم. خلق فسوى وقدر فهدى وهو جل وعلا عظيم في رحمته عظيم في رحمته ولذلك في سورة الأعراف قال الله جل وعلا وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي, ورحمتي وسعت كل شيء فهو عظيم في رحمته ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يقتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مقتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم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 واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذن هو تبارك وتعالى عظيم في رحمته وعظيم في قدرته وعظيم في قدرته جل وعلا فهو القدير القادر المقتدر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عظيم في قدرته ومن قدرته خلق الإنسان أقول من قدرته خلق الإنسان ولذلك قال جل وعلا في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقار ما لكم لا تعظمون الله جل وعلا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا إنسان أطوار كما تعلمه نُطفَة ثم عَلَقَة ثم مُضْغَة ثم عظام ثم كسى الله العظام لحمة ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم يخرج إلى هذه الحياة طفل صغير ثم شاب قوي ثم شيخ كبير ثم يرحل من هذه الحياة ثم يبعث في ذلك اليوم العظيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا عجب لهذا الإنسان أقول العجب لهذا الإنسان يقول الله عز وجل أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُوفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وخاصم لمن؟ لربه جل وعلا وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يُحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أشرك أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وبحمده إذن إذن جل وعلا عظيم ومن عظمته خلق هذا الإنسان بهذه الأطوار. ثم قال جل وعلا عن نوع عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا السماوات هذه خلق عظيم السماوات هذه خلق عظيم الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلم الله لتعلم أن الله على كل شيء قدير. وَأَنَّ اللَّهَ كَدَى حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ولذلك تحدى الله جل وعلا الخلق أن يخلقوا ذباباً, ذباباً فقال جل وعلا في سورة الحج يَا أَيُّهَا النَّاسُ ظُلِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ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 ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحانه وبحمده إذن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه النور وجعل الشمس سراجا شمس هذه آية من آياته جل وعلا ولذلك حينما دخل الخليل إبراهيم عليه السلام على ذلك الطاغية الذي يدعي الإحياء والإماتة ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في سورة البقرة فقال تبارك وتعالى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 يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تريدنا نتوضأ لك ونصلي لك ونعظمك إيتي إن شاء الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق نريدك غدا أن تأتي بها منين من المغرب قال الله عز وجل فبكيت الذي كفر. الله لا يهدي القوم الظالمين إذن،, إذن،, إذن قال الله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات القباقة وجعل القمر فيهن النورة وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أنبتكم من الأرض نباتا سن هذا قبضة من, من الطين وسبحان الله الطين هذا يختلف ولذلك يختلف الألوان أقول يختلف ألوان الناس بألوان الطين فمن الطين هذا الأبيض ومنه التربة الحمراء والصفراء والبيضاء والسمراء ويعني ألوان البشر بحسب ألوان هذه الطينة التي خُلِق منها هذا الإنسان وهكذا فسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اختلاف ألوان الناس لاختلاف التربة التي خلق منها بنو آدم من التربة الأبيض أصفر أحمر أسود والبشر هكذا أقول والبشر هكذا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها أخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إذن عظيم تبارك وتعالى في قدرته عظيم في قدرته قال الله عز وجل في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون فغوا عظيم في قدرته تبارك وتعالى ومن هنا لا, لا تيأس لا تيأس ربك قدير أقول لا تيأس مهما ترى من أحوال المسلمين في هذا الزمان فلا تيأس لأن ربك قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا تيأس أنت تؤمن برب برب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فرعون, فرعون. أقول فرعون الذي ادعى أقول ادعى الربوبية ورأ رؤيا رأ رؤيا أن ملكه يهلك أن نار تأتي تأكل ملكه من قبل بيت المقدس فجمع السحرة ونحو ذلك وقال ما ترون قالوا نرى أن زوال ملكك سيكون على يد أحد بني إسرائيل. فماذا صنع؟ أصدر أمر بقتل الأبناء الصغار خوف على ملكه. آه؟ خوف على ملكه قتل الأبناء. ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل، وإذا جيناكم من آل في العود. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. بعد وقت اشتكوا أصحاب الأقباط وقالوا يعني قل الخدم. ما عاد في أحد كبروا والصغار ما فيه فأصدر أمر آخر سنة يعفو عنه وسنة يقتله هارون أكبر من موسى ولد في سنة العفو وموسى ولد في السنة التي يقتل فيها الأبناء ومع ذلك أنجاه الله وين تربى؟ وتربى في بيته؟ فرع في بيت أمّ والأجرة من عند من من عند من من عند فرعون ليه حتى تعلم أن الله إذا أراد شيئا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فربّك كَدِيرْ لا تيأس أقول لا تيأس فأنت تعبد ربا قديرا جل وعلا وهو عظيم في حكمته وعظيم في جبروته وكبريائه وعظيم في هبته وعطائه قل اللهم مالك الملك تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّ ك على كل شيء قدير. تدري أعظم هبة ما هي؟ وأعظم عطاء ما هو؟ أن يهبك الله أعظم نعمة نعمة الإسلام أن ينعم عليك بالإيمان أن ينعم عليك بالإسلام أن ينعم عليك, أن ينعم عليك بمحبة محمد. ومتابعته عليه الصلاة والسلام هذه أعظم نعمة ولذلك يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون نعمة الدين نعمة الإسلام نعمة الهداية الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب لكن الدين والهداية والاستقامة إنما يعطيها الله عز وجل من يحب أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه إذن عظيم جل وعلا في هبته وعطائه ما ما صحت به السنة الصحيحة أن الله تبارك وتعالى حينما أراد موسى أن يخرج من مصر عميت عليهم الطريق فأوحى الله جل وعلا أنهم لا يخرجون حتى يحملوا جسد يوسف عليه السلام من مصر إلى فلسطين فسأل موسى عن قبر يوسف عليه السلام فقالوا لا يعرف ذلك إلا عجوز من بني إسرائيل عجوز فقط أذهب هذه العجوز وقالت أعرف هذا المكان لكن بشرط لي شرط قال وما هو؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة أن أكون رفيقتك فين؟ في الجنة هذا عظيم يعني ترتيبها الثالث على العالم أقول الثالث على العالم مرتبة عظيمة جدا في مليارات البشر فلم يؤتها ما طلبت فأرحى الله جل وعلا إليه أن أجبها يا موسى أجبها فيما سألت فلما أجابها فلما أجابها قالت هو تحت هذه البحيرة وأنزفوا هذه البحيرة وستجدونه يعني تحتها فأخذوه أقول أخذوه وذهبوا به وقبروه في فلسطين إذن وبعد ذلك اندلوا الطريق أقول اندلوا الطريق فتح الله لهم فمشوا إذن أيها الإخوة الكرام ربنا جل وعلا فانظر عطاءه إلى هذه المرأة والعطاء لهذه المرأة فهو جل وعلا عظيم أقول عظيم جعلت هذه المرأة رفيقة لموسى عليه السلام في جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ والله ذو الفضل العظيم وعظيم في لطفه وخبرته جل وعلا فهو لطيف خبير وعظيم في بره وإحسانه ما أكثر نعم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة علينا أقول ما أكثر نعم الله عن الإنسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ كم عددهم؟ يقال ب7 مليار لو اجتمعوا أهل الأرض كلهم وجمعوا ما في الأرض من أوراق وَجَمَعُوا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَقْلَامِ وَاجْتَمَعُوا لِيُحْسُوا نِعَمَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ يَقْدِرُونَ وَاللَّهِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَحْسُوا نِعَمًا نِعَمِ الْرَبُ عَزَّ وَجَلَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إن الإنسان لظلم كفار. قل أحد الإخوة؟ جئت عند رجل. يعني ما يتكلم إلا ويشرب. كل ما تكلم لا بد يشرب. يقول فلما سألت من حوله قال هذا الإنسان. صار عنده سرطان فيعني يعني يعطى, كيماوي يعطى كيماوي وصار عنده بعد الكيماوي مسألته ما, ما صار عنده لعاب ما في لعاب, لعاب فما يتكلم إلا بماء حتى, بماء حتى والمسألة الثانية والمسألة لو أكل أطيب أطيب طعام ما يحس ما بيش, بيش بطعمه, بطعمه هذه نعمة من منا أصلاً يحسبها هذه النعمة نعمة اللعاب ونعمة الطعم هذه اللي في اللسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إذن ربنا تبارك وتعالى عظيم في بره وإحسانه عظيم في بره وإحسانه وتبارك وتعالى عظيم في عزته وعدله عظيم في عزته وعدله وحمده فهو العظيم المطلق فلا أحد يساويه ولا عظيم يدانيه ولا عظيم يدانيه جل وعلا معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان التعظيم الثابتة لله نوعان أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال موصوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه الثاني أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله لا يستحق أحد من الخلق لا تظلم المخلوقين فتعظمهم المخلوق مخلوق أقول مخلوق مخلوق لأنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم أحد المصلال يعصمنا وإياكم أحد الشعراء دخل على بعض على بعض الطغاة المجرمين ومدحه بشيء لا يكون إلا لمن إلا لله قال ما شئت، لا ما شاءت الأقدار فحكم فأنت الواحد القهار كبرت كلمتنا تخرج من فمه إن يقولوا إلا كذبا، ويبتليها الله عز وجل ويمرض هذا الشاعر وأصبح يخور كما يخور الثور ويعوي كما يعوي الكلب ويقول أبي عين مفتقر إليك نظرتني وأهنتني وقد افتن من حالتي لست الملوم أنا الملوث لأنني علقت أمالي بغير الخالق علقت أمالي بمن لا بمن لا يستطيع نصرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورة. إذن الذي يستحق التعظيم هو الله نعظمه بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته في معرفته أو محبته كيف نعرف رب العالمين من طريقه من آياته القرآنية ومن آياته الكونية لله كتابان كتاب مقروح القرآن للتعرف الله اكرأ القرآن وبكتاب مفتوح وهو ايش الكون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شديد ولذلك في سورة الواقعة ماذا يقول عز وجل؟ أفرأيتم ما تبنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين من يقدر يمنع الموت عن أحد قد قدر الله عليه الموت اجتمع أطباء الدنيا على أن يمنعوا إنسان من الموت هل يستطيعون والله لا استطيع نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين اي بمغلوبين على أن نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشئه الأولى فلولا تذكرون <تصفيق> الذي أنشأك أول مرة قادر على أن يعيدك مرة أخرى جاء أحد المتكبرين المتغطرسين إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد أرد كنت فتت وقال يا محمد أيزعم ربك أنه يحيي هذا قال نعم يحييه ويدخلك النار يحييه؟ ويدخلك النار, النار ثم قال عز وجل شيء آخر, شيء آخر أفرأيتم ما تحرثون ما تزرعون ويش يسوي الزارع؟ يحرث الأرض, الأرض ويبذر إيش الحب, الحب ويسوق الماء, الماء, الماء وما الذي يتولى, يتولى الأمر بعد ذلك, بعد ذلك من هو آه الله أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعون أم نحن الزالعون لو نشاء لجعلنا وحطامة لو نشاء لجعلنا وحطامة أحيانًا بعض في بعض المزروعات تأتي ليلة شاتية باردة، فيحترق إيش؟ النبات. أقول يحترق النبات. تسير زي المحروق من شدة إيش؟ البرد. والمزارعون يعرفون هذا. إذا لو نشاء ولجعلنا محطاما فظلتم تفكون إن لمضغمو خسرنا وصنعنا وتعبنا وراح في بين طرفة عين وانتبهتها إن لمُغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل من السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجة ملح يستطيع يستطيع يستطيع الملح يشرب الملح ما يقدر لو نشاء جعلناه أجاجة فلولا تشكرون ثم يقول أفرأيتم النار التي تورون التي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناك تذكرة تذكر النار الكبرى ومتاع للمقوين مسافرين، آه، ثم ماذا يقول بعدها جل وعلا؟ فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله العظيم إذا أي والخط الكرام كنا نتعرف على الله تبارك وتعالى من آياته القرآنية ومن آياته إيش؟ الكونية آياته الليل هذا اللي نحن فيه آية ولا مهم آية آية ذلك ماذا قال ربنا جل وعلا كل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم أفلا تسمعون سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزداناً سل الزهر والندى وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدى من غير ربي يرجع الصبح ثاني فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم. إذن بذل الجهد في معرفته ومحبته والذل والانكسار له والذل والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وأعمال اللسان بالثناء عليه أعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته ومن دواعي تعظيمه سبحانه التفكير في عظمة خلقه في عظمة خلقه سبحانه ودقة صنعه في الآفاق والأنفس والتفكر في قهره وقسمه الجبابرة والمستكبرين الغابرين نذكر الآن أو نذكر أنفسنا إخواننا الكرام ببعض خلق الله عز وجل الذي إن تفكر العباد فيه تفكراً صحيحا ملأت ملأت قلوبهم من عظمته سبحانه وتعالى وبهذا تصلح القلوب وتلين الجلود وودليل صحة القلب ومن خل ومن ومتأ خل القلب عن عظمته سبحانه لم ينفعه الدواء والعياذ من مخلوقاته العظيمة العرش من مخلوقاته العظيمة العرش, العرش, مخلوقاته العظيمة العرش, العرش الذي استوى عليه وهو أنزه الموجودات وقد وصفه سبحانه بأنه عظيم. وصفه سبحانه بأنه عظيم. وإذا قال الله تعالى عظيم، فمن يقدر قدره؟ ووصفه سبحانه بأنه عرش مجيد، وهو عرش كريم، وأنه تعالى ذو العرش. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي آية أنزلخ الله عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقات, ملقات في أرض فلا وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة أخرى جواب الشيخ في العظمة وهو في الصحيحة رقم 109 قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين موضع القدمين وما يقدر وما يقدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في خلق الرحمن تبارك وتعالى مثل قبة في صحراء مثل قبة في صحراء رجع الحاكم والطبري وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه, وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن رواه البخاري وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال في البداية لكثير، العرش ذو قوائم، وهو سرير الملوك تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو. الرح وهو سقف المخلوقات قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربكم ويؤمنون به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حملت العرش وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُذِنَي أن أُحَدِّث عن مَلَك من ملائكة الله عز وجل من حملت العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام سبعمائة عام أُذِنَ لي أن أُحدِّث عن ملكٍ من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كم؟ سبعمائة عام فلا إله إلا الله ما أعظمه وأجل وأكبر وعلى وما اللوح المحفوظ اللوح مخلوقات الله العظيم اللوح المحفوظ قول ابن عباس إن في مدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن آمن فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله ادخل الجنه قال واللوح المحفوظ اللوح المحفوظ من ذره بيضاء طوله ما بين السماء والارض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافته الدر والياقوت ودفته ودفته ياقوتة حمراء وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش ومن الأدلة المنيرة على عظمة الله عز وجل وكبريائه هذه السماوات السبع والأراضون السبع وقد ذكر الله السماء في كتابه السماء بلف السماء مئة السماء وعشرين مرة والسماوات مئة وتسعين والأرض أربعمائة وسبعة وعشرين مرة لأن كل ذلك دليل وبرهان واضح على عظمة الله جل وعلا ولذلك يقول الله عز وجل في بسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وقال عز وجل الحمدولي وقال عز وجل وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثُمَّ استوى إلى السماء فسوَّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وقال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وقدر فيها اقواتك في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصد انه استوى بمعنى قصد وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَكَ وَلِلْأَرْضِ إِتْيَاءٌ طَوْعًا أَوْ كُرًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَحَاطَ بِكُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلك تقدير العزيز العليم، وقال عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض كرارة والسماء ابنها، وصوركم فأحسن صوركم، ورزقكم من الطيبات، ذلك الله، ذلك الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين وقال جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وقال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وقال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تُغني الآيات والنُذر عن قومٍ لا يؤمنون وقال جل وعلا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بغيج تبصرة وذكرة لكل عبد منيب والأرض من الأدلة العظيمة التي تدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى الحجب التي بينه وبين خلقه فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حجابه النور حجابه جل وعلا النور لو كشفه لأحرقت لا لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنَّا أراه نور أنَّا أراه صلى الله عليه وسلم ومما يدل على عظمته سبحانه وتعالى ما خلق من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام فإنهم أكثر خلق الله عز وجل وأعظمهم أجساماً وأطوعهم لرب العالمين وهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويؤمنون به ويسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسؤؤمون وله يسجدون وقد ذكر الله عز وجل الملائكة في كتابه ثمانية وثمانين مره ثمانية وثمانين مرة ووصفهم بقوله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ما وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فانظر إلى كثرتهم أولاً، ثم إلى عظمة أجسامهم. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر للبشر. فعدد الملائكة لا يعلم به إلا من، إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فمع كل إنسان عدد كثير من الملائكين وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذ والحاكم وغيرهم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته واضع جبهته وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم فذلك قوله جل وعلا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ونأخذ عظمة جبرائيل عليه السلام عظمة جبرائيل عليه السلام روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبرائيل عليه السلام منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت ورواه أحمد وعلي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبرائيل في صورته عند السدرة له ستمئة جناح له ستمئة جناح وقال أيضاً لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبرائيل في صورته له ستمائة جناح ما منها جناح إلا وقد سد ما بين المشريق والمغرب وقال مجاهد والمؤتفكة أهوى يعني قوم لوط أهو بها جبرائيل رفعها إلى السماء ثم أهو بها رفعها إلى السماء رفع هذه القرى إلى السماء ثم أهو بها وهو الطبري بإسناد صحيح وعلمن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبين كبين جبريل مسيرة خمسمائة عام للطائر المسرع الطيران نعم،, نعم،, نعم وتدبر مر معنا الحديث حول الملك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كم سبعمائة عام والحديث في سنن أبي داود وتدبر أيها المبارك في عظمة الجنة في عظمة الجنة نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها وأن نلتقي هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر من دخل الجنة يلعمه فلا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه قل صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعل نياكم من أهلها نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونودوا أن تلكم الجنة أولستموها بما كمتم تعملون الجنة أي ولا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة حصباؤها اللؤلؤ, اللؤلؤ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتراء أهل الجنة كما في الصحيح منازلهم كما يتراء الكوكب الغابر دري قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال لا والذي نفسي بيده إنها لمنازل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين رواه البخاري فما أعظم هذا الخلق وانظر إلى عظمة أجرام الشمس والقمر والكواكب وكثرتها قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءه والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وقال تعالى وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى، وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وكل رة الشمس في كتاب الله تعالى اثنين وثلاثين مرة، والقمر ستة وعشرين مرة، والنجوم ثلاثة عشر مرة. ثلاث عشرة مرة وإذا نظرت إلى الجبال الرواسي وكثرتها وقوتها وهيئتها الحسنة علمت أن لها ربا عظيما حكيما عليما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء أكثر الناس خشية لله من؟ العلماء ومن عظمته سبحانه تسخير البحار والأنهار و. تفكر في عظمة الأنهار وطولها واتساعها وعجائبها ترى من حكمة الله وعظمته وعلمه وحسن تدبيره ما تندهش له العقول ما تندهش له العقول وتتحير فيه الأوهام وتفكر في عالم النبات فقد قالوا إن الله عز وجل خلق ثمانين ألف نوع للنبات أو تزيد ووضع فيها الخواص العديمة ومنافع العباد والأنعام وتفكر في عالم الحيوان وقد ورد أن أنواع الحيوانات تبلغ ألف نوع وقيل 18 ألف نوع وفيها من العجائب. والله تعالى ذكر الحيوان في كتابه في كثير من المواضع تبلغ سبعين تبلغ سبعين وتدبر في عالم الجن وعالم النور وعالم التراب وعالم الرمل وعالم الجو وعالم الطير وعالم الأفلاك وعالم الماء وعالم الإنسان وعالم الجماد وعالم الجواهر وعالم الأعراض وعالم الأجسام. وعالم الدنيا وعالم الآخرة وعالم الجنة وعالم النار وعالم الريح والهواء وعالم الليل والنهار وعالم الظلمات والنور وعالم الرطب واليابس وعالم ما تحت الثرى وعوالم أخرى لا يعلمها إلا من إلا الله ولذلك قال عز وجل فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ وقال عز وجل سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّذَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ فكل هؤلاء العالمين تدل دلالة واضحة على عظمت رب العالمين، على عظمته, على عظمته رب العالمين، وحكمته, وحكمته وعلمه وكبريائه،, وكبريائه فلله الحمد رب السماوات رب الأرض ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال الله تعالى وأشركت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين، وقال تعالى, تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال أبو سعف رضي الله عنه، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل, وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحركت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه رواه موسيقى وفي الصحيحين جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم القيام على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرة على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهم ويقول أنا الملك أنا الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا ثم قرأ وما قدر الله حق كدره والأرض جميعا كبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشريكه فض.